ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن نبيه شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه أخبر قومه أنه إذا نهاهم عن شيء انتهى هو عنه وأن فعله لا يخالف قوله ويفهم من هذه الآية الكريمة أن الإنسان يجب عليه أن يكون منتهيا أما ينهى عنه غيره مؤتمرا بما يأمر به غيره وقد بين تعالى ذلك في مواضع أخر كقوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم الآية وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور بها كما يدور الحمار برحاه فيجتمع عليه أهل النار فيقولون أي فلان الست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا اتيه وأنهاكم عن المنكر واتيه ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فتندلق أقتابه أي تتدلى أمعاؤه وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو نعيم في الحلية وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم عن أنس رضي الله عنه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 قاله صاحب الدر المنذور انتهى وقد قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وقد أجاد من قال وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض ومعلوم أن عمل الإنسان بما ينصح به غيره أدعى لقبول غيره منه كما قال الشاعر فإنك إذما ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا قوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه شعيبا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام منعه الله من الكفار وأعز جانبه بسبب العواطف العصبية والأواصر النسبية من قومه الذين هم كفار وهو دليل على أن المتمسك بدينه قد يعينه الله ويعزه بنصرة قريبه الكافر كما بين تعالى في مواضع أخرى، كقوله في صالح وقومه قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله الآية ففي الآية دليل على أنه لا قدرة لهم على أن يفعلوا السوء بصالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلا في حال الخفاء وأنهم لو فعلوا به ذلك خفاء وسرقه لكانوا يحلفون لأوليائه الذين هم عصبته أنهم ما فعلوا به سوءا ولا شهدوا ذلك ولا حضروه خوفا من عصبته فهو عزيز الجانب بسبب عصبته الكفار وقد قال تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى أي آواك بأن ضمك إلى عمك أبي طالب وذلك بسبب العواطف العصبية والاواصر النسبية ولا صلة له بالدين ألبتة فكونه جل وعلا يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بايواء أبي طالب له دليل على أن الله قد ينعم على المتمسك بدينه بنصرة قريبه الكافر ومن ثمرات تلك العصبية النسبية قول أبي طالب والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة أبشر بذاك وقر منه عيون وقوله أيضا ونمنعه حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائلي ولهذا لما كان نبي الله لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس له عصبة في قومه الذين أرسل إليهم ظهر فيه أثر عدم عصبة بدليل قوله تعالى عنه قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وسنكمل بقية دلالة هذه الآيات القرآنية على هذا المعنى في لقائنا القادم إن شاء الله فإلى ذلك الحين